117. وإلى مدين أخاهم شعيبا 118. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 119. قد جاءتكم بينة